وَلارْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهَّلَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ وَجِيهَا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فاصاف في العون الرسول فاخذناه اخذنا وبلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن ذا تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا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 حسوف <تحصو> فتاب عليكم فقراؤوا ما تيسر من القرآن